وَلَئِن كَانَ يَقُولُ مُرِيدًا فِيلًا فِي الْأَمْرِ يضعف له العذاب هكذا وَلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ لا غوامئ انهم في الاخره هم الاخسرون ان الذي كأعبر الجنه هم فيها خليلون ما تنوين طريق امي والبصير وسميع اليان سنوياني والسلام